الاول الرسول قوله تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل لا. الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا وطاغته هنا هو الشيطان فالمؤمنون يقاتلون في سبيل الله اعلاء لكلمته في ضوانه والتابعون في وقالوا صاروا يقاتلون في سبيل الشيطان وموائد واسم ذلك قتال والقوميات والقبائل الزائدية، فكل قتال قتال في سبيل الطاغوت. قتال في سبيل الطاغوت يعني في طريق نصرة الطاغوت، وكل قتال مدحه الشرع فهو قتال في سبيل نصرة دين الله. نعم. الموضع الثالث قوله تعالى قل هل انبهكم بشر من ذلك مثوبه عند الله بل جعله الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والقناديل وعبد الطاغوت اولئك شر مكانهم وضلوا عن سواء السبيل قال كثير في تفسيره فقوله وعبد الطاغوت وقرئ وعبد الطاغوت على انه فعل النار لا وعبد وقوله, وقوله عبد طاغوت لأن طاغوت منصوب فعبد فعل ماضي فيكون معنى, معنى الآية أن الله سبحانه جزأ هؤلاء اليهود لما كذبوا فجعل جزءا منهم لعنه، واللعن هو الطرد من رحمه الله وعياذ بالله وجزءا آخر منهم غضب عليه نسأل الله العافية. وجزء منهم مسخه قرده وخنازير قبل أن يهلك، وجزء آخر جعله ممن عبد الطاغوت، ممن عبد الشيطان والعياذ بالله. نعم. وقرأ وعبد الطاغوت على أنه النار والطاغوت منصوب به أي وجعل منهم من عبد الطاغوت وقرأ وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت عبد الضاغوت يعني ايه يعني كما قال جعل منهم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة جعل منهم ايضا عبد للطاغوت فتكون هنا للاضافة اضاف عبد على القردة والخنذير نعم النضاف على وجعل منهم أي خدامه وعبيدا خدامه وعبيدا يدل على ان خدام الطاغوت طاغوت مثل من خدام الطاغوت الذي يخدم الاضرحه والقبور من السدن والمجاورين والمنقطعين كذلك ايضا منهم من يخدم الاصنام سدنت الاصنام سدنت الأصنام طواغيت ايضا هذا واضح كذلك ايضا من يزين للناس عباده الاصنام او عباده الاضرحه كمشايخ الطرق الصوفيه هؤلاء طواغيت هؤلاء طواغيت وصاروا عبيدا وخدما للطواغيت فلما خدموا الطاغوت صاروا طواغيث مثله نعم وقرئ وعهد الطاغوت على أنه جم الجمع عبد وعظيم وعبد من تثمار وطمر حكاها من زرير عن الأعمى نعم يعني ما معنى كلام وعبد الطاغوت هذا من الجمع يعني كثير منهم تمام صار خادما لطاغوت هذا واضح فجمعها بجمع الجمل هذه كلها قراءات في الآية واتصال علم القراءات بعلم معاني القرآن هذا التصال وثيق. كلما عرفت القراءات في الآية كلما ظهر لك معناها قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاشق بنبئ فتبينوا وقرئ فتثبتوا فظهر أن معنى التبين في الآية هو التثبت من صحة الخبر إذا جاء به الفاسق. هذا واضح؟ فعلم القراءات له اتصال وثيق بعلم المعاني وتفسير كتاب الله جل وعلا نعم وحكى عن بريدة الأسلامي وحكى يعني ابن جريف هذا كلام من كثير. كثير يقول حكى عن الأعمش أن عبد جمع للجمع وحكى عن بريدة الاسلمي نعم وحكى عن بريدة الأسلامي أنه كان قرره وعابل الطاغوت يعني جعل منهم قردة وخنازير وجعل منهم عابدا للطاغوت الله من خدم الطاغوت وجند خدم الطاغوت وجند الذين على هم مثال ذلك من ذكر النبي عليه في صحيح مسلم القشطه المعروفه انه كان ملك وكان لهذا الملك ساحر فلما كبر قال الملك ابغني غلاما اعلمه السحر اراد ان يعلمه السحر لماذا ليبقى هذا الغلام خادما للملك وطاغوتا ايضا يزين للناس دين الملك وطريقه الملك وطغيان الملك هذا كان ماذا كان طاغوتا كان طاغوتا فكل من يزين الباطل فهو طاغوت نعم كما قال تعالى عن فرعون إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاضين إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاضين فمن زين ودافع عن الطاغوت وحمان إما برأيهم أو بيد ولسان وسيف وسنان أو حجه وبيان فقد صار طاغوتا مثله وصار من خدم الطاغوت وجنده نعم الموضوع الثاني والسابع قوله تعالى ولقد تعقل من كل من هدى رسولا ان اعبدوا الله وارسلهم الطاغوت فمنهم من هدى الله ومن من حقت عليه الضلال فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقله المكذبين وقوله والذين ارسلهم الطاغوت ان يعبدوها والمراد بالطاغوت هنا كل ما عبد الله اذا او كان غير عاقل كالأحجار والأحجار وأما من كان عاقلاً غير راضي بالغير راضي بالعبادة كالأنبياء والملائكة والطالحين فهؤلاء ليسوا بطواغين فإنما الشيطان هو الطاغوت الذي زين للناس عبادة فما قال سبحانه في بيان ذلك ويوم يحضرهم جميعا ثم يقول للملائكه أهؤلاء إيجاك كانوا يعبدون قال وسبحانك أنت ولنا من دونك فَالْكَافِرُونَ سِنَّا كَرُمْ بِهِمْ مِنْهُمْ هذا الموضع الموضع الثامن والموضع السابع قبله يشبه الموضع الأول الموضع الأول في ذكر الطاغوت في سورة البقرة قال تعالى فمن يكفر بِطَاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَنْسَكَ بِالعُرْفِ الْوَثْقَى هذا واجب واجب الكفر بِطاغوت وهو عام طواغيث التي ذكرها بعد ذلك سواء في سوره البقرة أيضا أو في سوره النساء أو في سوره المائده ثم هذان الموضعان في تأكيد نفس المعنى والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها ولقد بعثنا في كل أمة رسولة شورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذه المواضع الثلاثة الموضع الاول في سوره البقره وهذا الموضع السابع في سوره النحل والموضع الثاني في سوره الزمر كلها تقرر ان ما عبد من دون الله اذا رضي بالعبادة او كان غير عاقل اذا رضي بالعبادة إذا رضي بالعبادة او كان غير عاقل فهو ايه طاغوت اما اذا عبد وهو غير راض بالعبادة فلا يطلق عليه طاغوت يعني الذين يعبدون المسيح نقول هم يعبدون الطاغوت لكن المسيح ليس بطاغوت طب من هو الطاغوت الذي يعبدونه هنا هو الشيطان الذي زين لهم عبادة من دعاهم إلى التوحيد لأن المسيح دعا إلى ماذا توحيد الله عز وجل الافراد بالعبادة ودعا إلى أنه لا أحد يعبد مع الله واضح فالمراد بأن الشيطان المراد بهذا أن الشيطان كذي حاله والذي زين عباده الصالحين والأنبياء والأولياء فلا يطلق على الأنبياء والصالحين والأولياء أنهم بواغيت إلا من رضي من يطلقون عليه صالحا لأن هناك أقوام يطلق عليه ولي وهو في الحقيقه طاغوت لماذا لانه دعنا الناس عباده نفسه كالبدوي والقنائي وغيرهما هذا واضح هؤلاء في حالهم ليس ليس بأهل هي... ايه دين انما هم طواغيت دعوا الناس لعباده غير الله لعباده انفسهم عليك شابك نعم وقال رحمه الله ولما عبدوا اصبحونا فرائقه لجحهم وبعض عبادتهم الشيمات فهم يظنون انهم يعبدون الملائكه كما قال تعالى ولما يكون جميعا ثم نقول للملائكه يا ذاؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا ان كانت انت ورجلنا من دونهم بل كانوا يعبدون يعبدوننا فتره بهم مؤمنون فالشيطان فشيخهم يضلون الى عبادتنا ويوهمهم انهم نمل كذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يعبدون هذه الكواكب يعني ما معنى روحانياتها يعني يقول لك ان الكواكب لها لها تاثير ولها فيوضات وبينها وبين من يعبدها اتصال روحي فكلما تقرب الى الاصنام المرسومه على شكل الشمس والقمر والكواكب كلما كان هذا ايه اتصال روحاني بينهما فتشفع له عند الله هذا واضح فالاصل أن كل عبادة لغير الله هي عبادة للشيطان لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي دعا إليها وأمر بها وزينها لأصحابها فذلك حساد الشمس والطمر والكواكب يدعمون أنهم يعهدون رصانيات هذه الكواكب وأن الذي تقاطبهم وتمضي لهم ولهذا إذا قرأت الشيخ قرأت الشيطان فيسجدنا من سستاه فرقا وشجودهم لا فكذلك عند غروبها وكذلك من عبد المرسيحة وامه لم يعبد هنا فإننا عبد الشيطان فإنه يدعم أنه, أنه, انه يعبد من أمره بعبادته يعبد أنه يعبد, يعبد مسأمه بعبادته وعبادته, وعبادته وعبادة يؤمنه وعبادته لهم وأمم بها وهذا هو الشيطان المزيد لعنت الله عليه لا عبد الله ورسوله. لا عبد الله ورسوله. يعني الذي امر بعباده المسيح وامه ليس هو المسيح المسيح امر بالتوحيد ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما قلت فيه اما, أما الشيطان هو الذي قال اعبدوا المسيح اعبدوا ام المسيح هذا واضح نعم فأجد هذا كلهم على قوله تعالى ألم أعمل إليكم هذا لئذا أن لا تعبدوا الشيطان منه لكم عدوه المبين وأعبدون لهذا خلاصه الصغير فذا أعبد أحد من بني آذا غير الله كان من كاتل إذا وقعت عبادته للشيطان نعم آه. بمعنى إن كل عبادة لغير الله هي عبادة لماذا للشيطان لأن الله قسم في الآية العبادة إلى قسمه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان اعبدوني إذا من عبد عبد الله حق العبادة فقد كفر بعبادة الشيطان بكل صورها ومن عبد شيئا أو وقع في شيء من صور عبادة غير الله فعبادته في من الشيطان فقد تدوى عن إبارات سلفة في تسكير الطابوت وديان الواحد من الإبارات قال المنظوم في بيان مع الطابوت في الإصلاح في الإصلاح فقال أبو إسحاق كل معبود من دون الله عز وجل جثه وطابوت فقيل الجث والطابوت أجهد والشياطين. وقيل في بعض التفسير عن الجث فهي يكون أخبر من أبو الأشهر خلينا أقول هذا تعديل لصور وأنواع هذا من بب تسكيره وليس من باب التفسير التضاعب وقد شرحنا قال نسالين وهذا غير قائد عما قال أمر اللغة لأنه إذا،, إذا تبعوا أمرهما فقد أضاعوا من دون الله إذا تبعوا أمر خيري بن أخطب وكعب بن أشرف فقد تبعوهما من دون الله أضاعوا من دون الله وهذا شرك في الطاعة لأن الطاعة لا تكون إلا لله والرسول وقال الشعبي وأخوة ومجامد الجس السحر والطاغوت الشيطان والكامل وكل وقت السجدارات وقد يكون واحدا قال تعالى يريدون ان يتحاكموا من الطاغوت وقد امروا ان به وقد يكون جمعا قال تعالى والذين كفروا اولاءهم طاغوتهم دون العرض فجمع قال ليت إنما اخبر عن طغود الجم لانه لم على حد قوله تعالى أو كل الذين لم يظهروا على عروص الساق يعني ما معنى أخبر عن الطغوت الطغود هذا واحد أخبر عنه بالجمع أو ليهما الطغوت أخبر عنه بالجمع لماذا لأن الطاغوت ليس واحدا في أنواع إنما هو واحدا في الجن إنما هو واحد في الجنس فجنس طاغوت واحد وأنواعه وصوره متعددة كثيرة كما سبق وذكرنا في الآيات الثمانية الذي ذكر الله فيها لفظ الطاغوت في الكتاب الكريم فقال الكتابين الطاغوت واحد وقال الكتابين هو معنى واحد وجمع عن ايه واحد في جنسه جمع في أنواعه أنواعه وصوره كثيرة وجنسه واحد ما تجاوز حده قال المفكر هو مثل الكل يذل ويؤمن قال تعالى والذين اجتروا ولا ان أيعبدوه. يعبدوها ان يعبدوها قال وقال الاخفش الطاغوت فخر يكون من الجن وقال الثمر الطاغوت يكون من الجن وقال الثمر يكون من, من الاصنام ويكون من الشياطين اذا هذه كلها ماذا صور وأنواع من أنواع القواهيك نعم فقال ابن العرابي ألبت رئيس بن هو وصارت رئيس المطار فقال ابن عداد أضعهوث كعب من أشرف ويدف ويجب أخضر يعني هل مراد ابن عباد أنه محصور في كعب ولا في كعب ومن فعل مثل فعله ونفعله. من فعل مثل فعله كذلك حرير ابن أخضر ومن فعل مثل فعله طيب ما فعله كعب ابن أشرف الذي الذي جمّه الله عليه وقال له ما ذكرناه في آية سورة النساء ألم ترى الذين يجعون أنهم آمنوا من زيكم ومن زي قد تريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت نعم فجمّ الطاغوت طواغي وفي الحديث لا تخلصوا بآجائكم ولا بالطواغي وفي الآخر ولا بالطواغي فالطواغي ذنب طاغية ويبقى كانوا يعبدون من رصمان وغيرها فمنهم هذه الطاغية ذوي أيضا هذا أيضا نفس النظر إلى, إلى أن المعبودات التي لا تعقل يؤلق عليها طواغيت وهذا واضح في الحديث الذي أخرجه البخاري الصحيح قال يقول الله تبارك وتعالى أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتوله في الدنيا قال فيمثل لمن كان يعبد الشمس الشمس ولمن كان يعبد القمر القمر ويقول الله جل وعلا ليتبع كل قوم طاغوتهم او كما قال صلى الله عليه وسلم قال فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت إذا تمثل لهم فالصنم يطلق عليه طاغوت وكذلك الوسن الخشبة التي توجد في الضريح طاغوت وكذلك الشجر يطلق عليه طاغوت الشجر الذي يعبد والعيون والأبر لست يمتلق عليها طواغيت وهذا فيما لا يعقل أما ما يعقل فيقلق على من حكم بغير الشرح طاغوت ويقلق على من دع الناس إلى الكفر طاغوت ويقلق إلى من دع الناس إلى الضلال طاغوت ويقلق على من عبد وهو راضي طاغوت يقلق الطاغوت على الساحر يقلق على الكاهن على العراف على الرمال يؤلف الطاغوت أيضا على من يتحاكم الناس إليه وهم يعلمون أنه لا يحكم بشرع الله وإنما يحكم بالهوى أو بالمورثات أو بما استحسنه مما جمعه من زبالة أذان الناس كحال كعب بن الأشرق ويؤلف عليه طاغوت إذا الطاغوت ليس محصورا في صورة وحدة إنما هو محصور في من تجاوز حده سواء تجاوز حده في الطاعة او تجاوز حده في العبادة او تجاوز حده في الحكم كما سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله. قال وَيَدُوزُ وَيَكُونَ أَرَادَ الْطَّاغِينَ طَغَى فِي الْكُفْوَةِ وَلَا وَدَى وَهُمْ غَمَى أَوْمُنُ وَقُبَرَاءُهُمْ قال أَنَّ الْطَّاغِينَ فَنَفْطَ عُبُودَ وَالْفِقَاقَ أُوْمَنَ يُزِيمُهُمْ لَمْ يَعْبُدُوا من فالموعود من دون الله اذا لم يكن كارها لذلك طاغوت ولأن تم النبي صلى الله عليه وسلم اطمان مواضيع في الحديث الصريح لما قال ويتبع من يعبد الطواغيط الطواغيت قال اذا لم يكن كارها لذلك اما اذا كان كارها لذلك كالانبياء والصالحين والملائكة فلا يصح ان يطلق عليه طاغوت هذا واضح لان هؤلاء ماذا فعلوا هؤلاء دعوا الناس للتوحيد وامروا به وكانوا في حياتهم من ائمه الموحدين هذا واضح نعم في الله غير من أو ولهذا سمي من حاتم الله في في فأما من ممن بغير كتاب الله الله ما معنى قوله سم سمي من تحوكم اليه ممن حاكم بغير كتاب الله طاغوت يعني من يتحاكم إلي الناس أحد, أحد رجلين اما رجل يقضي بينهم بشرع الله فهذا اسم حاكم شرعي هذا لو ظلم وجار لا تؤلق عليه طاغوت لماذا؟ لأن أصل تحاكمه الشريعة أما إذا كان أصل, التحا... أصل حكمه أنه يحكم بغير الشرع هذا طاغوت هذا ماذا؟ طاغوت والأول الذي يحكم بالشرع وأخطأ على أحوال إن أخطأ مجتهدا فله حكم امثاله المجتهدين كما في حديث ابي هريره إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر واحد الأمر الثاني إذا حكم لظلم أو بشهوة ورشوة في هذه المسألة وهو يعتقد أن هذا هو حكم الله وأن هذا يرجع في رد المسائل حكم الله فهذا ظلم دون ظلم وهذا مرتكب لكبيره أما النوع الثالث وهو من لا يرى حكم الله اصلا وإنما هو في الحقيقة يتحاكم الناس إليه وهم يعلمون وهو يعلم ويرسخ أن الحكم الذي يقضى به هو الهوى أو هو شيء غير دين الله فهذا مغوت كحال كعب بن الأشرف يعلم أن الواجب الحكم بشرع الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما قال حليل بن اخطب لما عرض للقتل مع بني قريظه فجاء عليه حلة سيراء قد قطعها بالطول لم يدع موضع شبر إلا قطعها حتى لا يتبعي احد فلمواقف علم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجر إلى القتل قال والله ما لمت نفسي في في بغضك يوما ولكن من يغار بالله يغلب تمام وقد فضرب عنقه فهذا يعلم أن الدين الواجب الحكم به من هو دين الإسلام ويعلم أن الواجب عند التحاكم أن يفصل بين الناس بالكتاب والسنة لكنه ماذا فعل يحكم بين الناس بهواه ورأيه متحمدا لذلك مصرا عليه. فهذا سأله. سأله. صعد حذاء الطيب رحمه الله تعالى بحد الجامعة فقال: أخبر سبحانه أن متحاكم أتحاكم إلى غير ما جاء به رسول فقد حكم الطاووس وتحاكم إليه. والطاووس. كل ما تداوز من العبد حزه من معبود أو متبوع أو مطاب فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله يتحاكمون إليه غير الله ورسوله يعني يعني لو تحاكموا إلى قاض أو حاكم يحكم بينهم بحكم لا رسوله هل هذا قاض يكون طاغوتاً؟ لا لماذا؟ لأنه يبلغ عن الله ورسوله ويجتهد في انزال الحكم الشرعي على الواقعة التي تعرض عليه أصاب أو أخبأ في اجتهاده هذا بقى لكن, لكن هذا هو المأمور به شرع قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم يلتهن من آفة. والرد إلى الله والرسول لا بد أن يكون بأقوام يفقهون الدين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لابد أن يكون لك رجل يفهم الدين وطبط القفل الشرعي أما إذا كانوا يردون الأمر إلى من لا يراعي الكتاب السنة لا يلتفت إلى الكتاب السنة رأسا وإنما نظم لنفسه أحكاما يحكم بها في القضايا فهذا طاغوت راغود تجاوز حده ينبغي تكفيره والكفر به هذا أصل دين الإسلام كما ذكرنا فالراغود تبت قوم ما يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يستبيعونه على غير غفيره من نظار أو يستبيعونه فيما لا يعلمون أنه ضاعة للساء فهذه طوارية العالم إن تأمسها وتأمسها قالتنا عنها رأيها أكثرهم من, من عبادة الله إلى عبادة الطاغود والتحاكم يتحاكم من الله إلى رسوله إلى التحاكم إلى الضغوط وعن طاعته ومتابعته ومتابعة رسوله إلى الضغوط وبسبب ذلك انتشر الفساد وعم الضلال وصام وصار الدين غريبا فالطاعة لم تتمحض عند غالب الناس لله ورسوله والتحاكم لم يتمحض عند غالب الناس إلى الله ورسوله والعبادة لم تتمحض عند غالب الناس لله تبارك وتعالى فهذا كله سبب ما يعيشه العالم من الفساد والمحن والبلايا ولذا في بعض ما يروى في الأثر ويرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم والصواب وقفه على ابن مسعود قوله لحد يطبق في الأرض خير لأهل الأرض من أن ينظروا أربعين صباحا حد واحد نعم فقال الشيخ عبدالله بن الرحمن هذا بقيم رحمه الله قم تعريف الطابوت فهو متقل من نظر وتقديره طابوت ثم خلق الواو أليس قال النحونيون وزنه فعلوه والشاء الزائدة قال الواحديون قال جميع أهل اللغة الطابوت كل ما عبن الزجنة يكون واحدا وجمعا ويذكر ويؤمن قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطابوت ويؤمنوا أن به تعالى في الواحد فقال تعالى بالجمع والذين شفروا بيها هم الطاغوت مجيونه من النور والظلمات فقال كثم الناس والذين شرموا الطاغوت ان يعبدوها قال فمثه في اثناء الكل يكون واحدا وجمعا مذكر مؤنثا قال قال هيتو وأبو عبيدة وأبو عبيدة والكتارية فدما يرى الزغة الطاغوت كل ما عبد من دل الله فقال الجوهري الطاغوت الكام والشيطان وكل رأس في الضراء الرحمن بن حسن له تقييد قال كل ما من دون الله وهو راض هذا قابوت وهذا التقييد منصوص عليه في الكتاب الكريم الله جل وعلا لم يسمي الملائكة مواغيد ولم يسمي المسيح طاغوت ولم, ولم يسمي عزيرا طاغوت إنما هؤلاء اثنى عليه لأنهم دعوا إلى التوحيد وكانوا قائمين به فالمراد أنه لم يسمهم طاغي، فكل ما عُبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت. هذا إذا كان مما يعقل. أما ما لا يعقل فيقال عنه طاغوت. وقال مالك وهو واحد من السلف والقلف: كل ما عُبد من دون الله فهو طاغوت. وقال عمر بن الخطاب عباس رضي الله عنهما: فتقول من المفسرين الطاغوت الشيطان. قال وكثير ما قول والله قول طويل جدا فإن يشمر كل ما عليه اهل الدانيه من عباده الاوثان واستحافه اليها والانصاره لها قالوا وعديهم عند قول الله تعالى انهم عبدوا وطاغوت كل ما عبد من دون الله هو فالطغوت وطاغوت قال عبداس في, في رواه عقيه الجن خلصنام وطاغوت طواغته الاقم الذين يكونون بين اليهود يعبرون عنها الكذب من ضمن يعني بدل المجاورين المقضعين مقاطيع السيدة محاسب السيدة الذين هدسون ويجينون للنفس والله هذه العين طلب فلان منها طلب ونفعته أو هذه العين تقبل النزع أو السيدة لا ترد من جاءها أو الحسين يعطي كل من طرق بابه أو البدوي من استغاث به أغاثه ومن دعاه أجابه لا يرد أحد. يقبل النزر وانذر له وضع في الصندوق حتى يقبل منك ويحكون القصص أن فلان جاءه ولم يكن ينجب وامرأة فلان جاءته ولم يكن يعيش لها ولد وهكذا يحكون للناس القصص هؤلاء تراجمه, الشي... تراجمة... تراجمة الأصنام هؤلاء طواغيت يزينون للناس الكفر والعياذ بالله وقال في الوجه العربي الجبس او الثاني والصاغون فقال بعض السلف في قوله سبحانه يريدون ان تحاكموا الصاغون انه كعب اسف فقال بعضهم هو يرقص وانما تحق هذا من مؤساء في كوننا يوضع الضلال واشراقهما في قيا ويرؤين الناس ولطاعه اليهود لهما في معصيه الله فكل من كان بهذه الصفة فهو طاغود فأما السلام الشيخ فكل من كان بهذه الصفة فهو طاغود كل من كان بهذه الصفة فهو طاغود فما بالك بمن يتدجج بهذه الصفة من يجعل هذه الصفة حقا له من يحارب من ينزع عنه هذه الصفة من يلزم الناس بالإيمان بأن الصفة منعقل هذا عجيب يعني إذا كان اما كان على هذه الصفه قال الشيخ رحمه الله قال وانما استحق هذا الاسم لكونهما من رؤساء الضلال ولافراطهما في الطغيان حتى انهما حتى أنهم رضيا انهما وادعيا شيئا من الرموزه الالهيه وهو ماذا ان لهما الحق في ان يحكم بين الناس بما يريان دون الرجوع الى كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم قال كثير الرحمه الله تعالى يريد قال كثير رحمه الله يريدون اخراجنا الضرول لما ذكر ما قيل انها نزلت في منقر لما ذكر ما قيل لما ذكر ما قيل انها نزلت في منقر الصحابه الى كعب اشرف او الى حاتم الزايلين او غير ذلك قال والآلة أعلم من ذلك كله فإنها ذاقة لمن عدد عن الكتاب والسنه وتحاكم إلى آمارك وهو من الضاطل وهو المراض بالطاقة لها حاكم الجاهلية كان يحكم بماذا؟ يحكم بالكتاب والسنه بالأعراف والتقاليد الموروثات بالهوى بما يراه بعقله بما يرجحه من حكم الكائن الفلاني أصل الكاهن الفلاني في قبيله كذا حكم بكذا فيقتدي بحكمه ويرى حكمه جيد كعب بن كان في عصر النبي عليه السلام وهو يعلم ان النبي عليه السلام نبي حق وعنده صفته هذا واضح ومع ذلك يحكم بماذا بما يراه ويترك حكم الله وحكم رسوله متعمدا هذا واضح فهذا طاغوت وطاغوت كافر ولا مسلم طاغوت كافر لا يقال هذا طاغوت ولم يبلغ حد الكفر لا الناس ليسوا مخيرين في التحاكم يتحاكموا إلى من شاء ولا يحكمهم من شاء إذا كان التخيير بين الشريعة وغير الشريعة كفر وردة فما بالك الناس بغير الشرع هذا بقى آخر. فتحضر من مجموع كلامهم رحمه الله أن اسم الضابود يشمل كل ما عبد من دون الله كل معبود كل ما من دون الله وكل رقص الضلال يدعو إلى الظاهر ويحُسن هذا أول نوع أو أول صورة من كلامه الشيخ هنا الشيخ عبد الله رحمه الله يقول كلام السلام يقول تحصل من مجموع كلامهم أولا أن الطاغوت كل معبود من دون الله وكذلك كل رأس في الضلال يدعو إلى الباضي ويحسنه ويشمل أيضا ويشمل أيضا كل من من الناس للحكم بينهم بأحسام الجاهلية المباسطة لحكم الله ورسوله هذا أيضا طاغوت من نصبه الناس الحكم بأحسام الجاهلية مثل كعب الأشرف بخلاف من نصبه الناس للحكم بالشرع وضل في مساله او اخطا في مسألة او ظلم في مسألة لان مرجع هذا للشرع بخلاف من تنصب اصلا لينح الشرع ويحكم بما يراه او يحكم باحكام الجاهليه او بالعادات القبليه او بما جلبه من هنا وفلان هذا نوع وهذا نوع هذا له مرجع وهذا له مرجع هذا يرجع إلى الشرع لكنه ضل لهوى في مسألة وهذا لا يرجع إلى الشرع اصلا ولا يرى الشرع ملزما ولا يقبل على حكمه ولا ينظر في الشرع اصلا عند وجود القضايا فهذا نوع وهذا نوع وسيأتي مزيد بسط من كلام الشيخ محمد بن هذا الباب نعم. ويحمل رئيس حتى هذه المستاكل وطبرة الأوثان داعين إلى عبادة المنظورين رايب. بما يذيبون بما يتجبونه من افتكارات وضله الذهاب المهمه ان المقبوره أن المقبوره ونحوه يقضي حاله من سعاده اليه وقصده فانه فعل كذا وكذا مما كذب او, الفعل أو ان فعله من فعل الشياطين ليودم الناس ان المقبوره ونحوه يقضي حاله من قصده فيوقعهم في الشرك الاكبر وتوابعه وأصل هذه أجراع كلها وأخضرها الشيطان فهو الطاغوت الأكبر نعم لماذا لأنه هو الذي زين كل هذا هو الذي زين كل هذا فهو الطاغوت الأكبر ثم من جاء بعده متفرع عنه وهو الذي دعا الناس إلى عبادة غير الله وإلى التحاكم إلى غير الله وإلى الطلب من غير الله جل وعلا نعم فلقض الشيخ محمد محمد حامل التصديق تعريف الطاغوت الذي الذي عن عبارة صرف في الذي يصرف العبد عن عباده الله واخلاص الدين له انواع تم كلام الشيخ قام في ذلك الشيطان من الفين، فالشيطان من الفين، وغيره والحجارة وغيرها، وغيرها، ويطلب بذلك من السم الفهم الأجنبية عن الإنسان وسرائحه، وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الزمان والخرود والأنواء، وليبتل بها شرائع الله من قوم الترود والخديم الذلا والذينا والثامس، ونح ذلك مما منا هذه القوانين تحللها، تحللها، وتحميها بالقوة. القوانين نفسها طواغيت نفسها والكتب التي توضع فيها الضلال هي كتب هي طواغيت الكتاب نفسه طاغوت مثل ما اطلقنا على الشمس لما يعبدها الناس طاغوت ومثل ما اطلقنا على القبر لما يعبده الناس طاغوت ومثل ما اطلقنا على الحجر والشجر انه طاغوت فالقانون المكتوب نفسه الذي يخالف الشرع القانون نفسه طاغوت الدستور المخالف للشرع طاغوت ومنفذه والحاكم به، ماغوت. والذي يلزم الناس به، ماغوت. لأنه لا يجوز للحاكم أن يلزم الناس إلا بالشرع. وظيفة الحاكم أن يلزم الناس بالشرع، ينظم لهم المحاكم الشرعية، ويرصد لهم القضاة الشرعيين، ومن تحاكم إلى غير الحاكم الشرعي أو إلى غير المحكمة الشرعية، واجب الحاكم ولي الأمر هنا. أن يضرب على يده، وأن يأخذ على يده، وأن يؤذبه بما يستحق من العقوبات الشرعية، حتى يرجع لحكم الله، وحتى يكون الدين كله لله. والقوانين نفسها طوائف، واظعوها، طموحوها، طوائف، فانسالوها. واظعوها طوائف، هم ما يسموه الآن رجال التشريع. يقول المشرّع، أقول قال المشرّع كذا، أو قال الفقيه كذا. او هذه مذكرة بشرح كلام المشرع وكذلك ايضا رجال البرلمان طواغيت لماذا لان وظيفتهم التشريع مع الله وظيفتهم ان ينظموا شؤون الناس وفق اهوائهم وغالبيتهم وارائهم لا وفق الشرع. كذلك ايضا من يروج لهذه القوانين طاغوت من يروج هذه القانون, القانون طاغوت لماذا سواء كان بالالزام او كان بالدعوه يقول احنا وضعنا افضل دستور الى الان ما وضع مثله نعم في قصدا يعني يقصد صرف الناس عن الشرع او لا يقصد صرف الناس انما وضعه شيء يرى حسن هذا واضح فكلهم بواغيت نعم أنواع الطاغوط وصفة الكفر بها ربعا لما عرفنا العنواع في موضع أنواع الطاغيت ما هي صفة الكفر بها بالطاغوت التي طلبها الله من العبد في كتاب الكريم فمن يكفر بالطاغوت ما هي صفة الكفر نعم قال الشيخ محمد بن عبدالعوض رحمه الله تعالى إبناء أنواع الطاغوت وصفة الكفر به قال الله وتعالى أن أول ما صرف الله على على في هذاما الكفر بالطهور فلإيمان فلإيمان بذلك وذري القول تعالى وقد عرف بكلمة رسول من عهد الله والشرك بالطهور ثم صرف الكفر بالطهور أنت عقدت طوالة عذاب في غير الله وتركها وتغضها وتفسر وتتكسر أهلها أهل أهل وتعادين نعم ما يقول الإنسان ما علي والله أنا من تكثير عباد القبور ولا تكثير العلمانيين ولا تكفير الروافض ولا تكفير الجهميه ما علي من يدخل بهذا نقول لا قد الجبته الله بهذا قد أوجب الله عليك هذا قد جعل هذا جزءا من ايمانك قد جعل من هذا إذا لم تأتي به فيمانك باطل وليس لك ايمان صحيح فما يقول الانسان هذا ابدا قال تعالى الذين استنفروا طاغوتا ان يعبدوها وانابوا إلى الله وقال تعالى فمن يكفر بطاغوت ويؤمن بالله فأول شيء تكفر بكل ما يعبد من دون الله تتبرأ من كل ما يعبد من دون الله تكفر من عبد غير الله وتعاديه تعاديه لأنه أشرك بخالقه وأشرك بربك ولأنه كفر بالله تبارك وتعالى أما تكفير ضاغوط نفسه ففيه التفصيل الذي ذكرناه إن كان ضاغوط راضيا أو كان غير عاقم فيجب تكشيره ولا صح الإسلام والدين إلا بتكشيره أما إن كان الطاغوت غير راضي فهذا لا يطلق عليه طاغوت في نفسه ويجب الكفر به ولا يكفر هو كالملائكة أنبياء الصالحين هؤلاء يثنى عليهم بالخير ويكفر بعبادتهم يكفر النساء بعبادتهم ويكفر من عبدهم ويعادي من عبدهم هذا واضح نعم واما بعد الايمان الله ان تعتقد ان الله هو الاله المعبود وحده دون التواب وتخلص جميع انواع العباده كلها لله وتنفيها عن كل معبود تستواب وتحب اهل الاخلاص وتواليه وتبغض اهل الشرك وتعاده وهذه مله ابراهيم التي هي الاغوامين التي اكتفى على السلام الرغد وهذه هي التي أكبر الله بها في قوله تعالى قد كانت لكم فقد استأرنا لكم اسوه حسنه في ابراهيم الذي معه اصهار من لقومهم اصهار من براء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم تفاونا بكم بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده نعم ولذلك تجد أتباع من إبراهيم من الموحدين يعادون ويحاربون كل الطواغين وهم في نفس الوقت مكروهون من كل أصحاب الملل والنحل والآراء والمذاهب لماذا؟ لأنهم كفروا بكل الملل والنحل والآراء والمذاهب وكفروا أصحابها كل ما يعبد من دون الله كفروا به كل من عبد غير الله كفروه أبغضوه وتبرأوا منه هذا واضح فلذلك مله ابراهيم كما قال سبحانه ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه نعم وصلوها عنه في كل ما عبد بدون الله ورضي بالعباده من معبود او مطبوع او مطاعم في غير طاعه الله ورسوله ووضعه قال لماذا قال من معبود من معبود مثلنا لها بالمعبودات التي كانت تعبد في الجاهليه طيب من متبوع مثلنا له بما كان يتبعه الناس الجاهليه كان يتبعون الكاهن حاكم الجاهليه الرؤساء القادة رجال التشريع يتبعون الساحر الكاهن العراف يتبعون سدنة الأصنام هذا واضح؟ طيب من مطاع كانوا يطيعون الطواغيت التي تحكمهم في غير طاعة الله كانوا يتحاكمون إلى رؤساء القبائل ويحكوم بينهم غير الشرع كانوا يتحاكمون إلى الكهان وكان في كل قبيلة كاهن كما ذكرنا يتحاكم الناس إليه والضراغيت كثيرة ورؤوسهم خلصة الأول